لقد كانت هذه المنطقه على التي تتحدث ا ن ه ا بمثابه عمليه د ي <تصفيق> ع ن ي ي س ت ط د ل حياتنا او يجد تدعيم الحياه على على الا اصل م حياتنا وايضا لا احد يقدر على تدعيم ج الحياه الا الله سبحانه وتعالى إ ذ ا يستحيي أ ن يستبدل حياتنا وليس يجدد اي ج م ل ة ي د ب ح ويستحيي ة ما ش قولة م تقول ا ل ج م ل ة م ح ل ى من العرب ا حميد تطرعون どういうこと م ن الفائل صح ي ع ن ي ف ق ى موسيقى موسيقى موسيقى من ا ل موسيقى موسيقى موسيقى الأرض العرابة موسيقى ا إ ر ا د ة ك و ن ي ة ل ش س د ل ي ل كيف تحكم ا ع ل م ن ا ل ر ا د ة ش ر على المتسلسل الاراده مرادفه للمشيئه و أ ي ض ا ً متعلق ب ا ل إ ر ا د ة ا ل ف و ن ي ة ما الحكم الشرعي ولا الحكم القدري <تصفيق> <تصفيق> وهذه متعلقت بالحكم القدري نريد أ ن نعلم م ح م و م م ا طيب اذا الفرق من ناحيتين الناحيه ا ل أ و ل ى من ن ا ح ي ة المال والثاني من نحت ا المتعلق ف ا ل ج ر ا د ة ا ل ك و ن ي ة م ر ا د ف ة للمسيح و ا ل ا ر ا د ة ا ل ش ر ي ه مرادفه ة إ بالمحبه والثاني من جاءت المتعلق ا ل ا ر ا د ة ا ل ك و ن ي ة تتعلق ب ا ل أ م و ر الكونيه ة والإرادة السعرية ا ل ش ر ع ي ة فالله يريد منا أ ن نصلي مع ا ل ج م ا ع ة شرعا ولا كونا شرعا شرعا. شرعا. شرعا واضح طيب قوله ونجعلهم أ ئ م ا ماذا ن عمصر؟ نحصل ه الايمان يمكن ان يكون في القول والشرع وهنا امرات ع ل م ة علمه تتخيل ل أ ن ا ل إ ي م ا ن كل من يقتدى به قوله و ن ج ع ر ه م الوارثين لمن نهد ر لكفران فالله جعلك واورثناها أ و ر ن ه ا إسرائيل بني أ و بني اسرائيل نرجع ا ل آ ن إ ل ى ا ل ف و ا ئ إسرائيل م ق ا ع ما اعلم ما احد انكفر في مصر و ل ا ل ه مصر تبدا من اين ا س ع ف ت ف ر ع ن فانه لا يريد ان ي ش ت ر م ن يشترى ن ك ن و ا مقتدرين كيف يمن عليهم ب ا ل ه د ا ي ولهذا جاء في ا ل ف ي المراره يريد عنه ب ا ل م س ت ق نريد ان نمن عليهم في المستقبل ما جاء ي ل المال ي ي ه ي ا ة ونريد ان ي ا نعيرا ل ل ق ر آ ن وعلو م ه وذلك عن طريق ا ل <تصفيق> إ ش ا ر ة إ ل ي ه بالبعد ت ل ك آ ي ا ت ثانيا أ ن هذا ا ل ق ر آ ن مكتوب ب ق و ل ه ا ل ك ب ا ر والذي ما ع ل م ن من كتابته ثلاثه ايه تشيب ا ل م ف و م والمصاحب والصحبه التي ي د ي ه ملائكه ومن ا ف و ا ئ د أ ي ض ا أ ن هذا ا ل ق ر آ ن مظهر م ب ي ن للامور كقوله المبين فهو مظهر و م ب ي ن للامور طيب هل أ ح د ه المتعلق المبين م س ت ف ا د منه علوم قباله ا ل ق ر آ ن بكل شيء ح د ف ا ل متعلق ه ذ ا من ا ل ق و ا ع د ا ل ت ف س ر ي ة أن ح ف ا ل متعلق ي ه ي د الموضه ع د فهذا ل ا فهذا أ غ ن ف ه ن ا ل ه ذ ا ل فهذا فهذا فهذا فهذا ف ه د ا ف ه د ا ه فهذا ب ه ذ ن الحذر المتعلق في ق و ل ه ا المبين يدل على انه مبين لكل شيء ويدل لذلك قوله تعالى وانزلنا عليك الكتابه تبيانا لكل شيء واضح اذا اي مشكله علينا في الدين من ن ا ف ذ من القران والقران يرشدنا الى الاخذ بالسنه كما اتى في الرسول ف القلوب وحينئذ لا يبقى في الدنيا مشكله إ ل ا وجد حلها في الكتاب وفي ا ل س ن ة لكن القصور عن فهمها ا ل يكون ر ع فهمها ي ق و له ل سبب اما ه و المتبع ك واما جهل ان المسماع ما أ ر ا د الحق يريد هوى ويبحث في الكتاب ا ل ص ن ة لعله يجد ما يبرر و ما ذهب إ ل ي ه مثلا إ ن س ا ن يريد أ ن يبرر الاشتراكيه راح ي د و د ب ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ما يؤيد هذا الراجل ما قصد الحق ويظن لذلك إ ن ه لو وجد في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ما يؤيده وما يخالفه ا تركه وطلب غيره وهكذا أ ي ض ا كل هؤلاء الذين يريدون أ ن يشرعوا قوانين ي أ و أ م و ر ف ق ه ي ة أ و شيء اذا كانوا انما يرجعون الى الكتاب والسنه من اجل ان يبرروا مواقفهم واذا راونا يخالفها و اغمضوا اعينهم ويراونا يشير اليها ولو لابطالها فتحوا اعينهم الى رؤوسهم هؤلاء الغرب مما وفقوا لكن كما قال الشيخ ح م ي الجميل رحمه الله في العقيده الواسطيه قال كلمه المره علينا من قبل هل يمكنك ان وهي م ن تدبر ا ل ق ر آ ن ط ا ل ب ي ب ا ل ه د ت م ن ه تدينه و تدبر القران قال لي بينه و تدبر القران قال لي بينه و تدبر القران قال لي ب ي ن تدبر القران قال ب ي ه د ا ل ا ن قال لي بينه و تدور ا ل ق ا ل لي ب ت د ب ر القران ق ل لي بينه تدور القران ل بينه د و القران ا ل ل ه د القران قال لي بينه و تدور ا ل ق ر ا قال ح ق هذا ج و ا ب ا ل س ر وذلك الشيخ عثمان الله عز وجل يريد ان ل ق ر آ يبين القران, لا شك إذن القرآن مبين لكل اما من ا ل ق ر آ ن نفسه أ و مما يرشد إ ل ي ه وذلك بالتحويل على ا ل س ن ة أ ح ي ا ن ا يعترضنا مسائل نبحث عنها في فضل القطه ف ق ه ا ء ا ل خ ن ا ب ل ة و ف ض ا ء ا ل ش ا ف ع ي ة وغيرهم ونجدها نرجع الى القراءه السنه نجدها م و ج و د ة نجدها م و ج و د ة م ت ب ي ن لك والكتاب السنه الرجوع اليهما يفيد ا ل إ ن س ا ن ح ق ي ق ة فائدتين عظيمتين أ و ل ا ا ل ط م ع ن ي ن ه والاستقرار ل أ ن التذاكر من العلم و إ ن كان ا ل إ ن س ا ن قد يطمئن ينوض ع الشيء لكن لا يكون ا ل ط م ع ن ي ن ه ل ي ه ك و م ا ن ه ك ت م ئ ن ت ه إلى ظل ل ما ع يستطيع ه الشاب ا ل و ن ن الثاني ي الشيء أنه س أ ن يطمع غيره ويطمئن غيره لانه ل أ في الكتاب الفلاني حرام ا ل ك ت ا ب ه الامنه هل صبر عن وحي نعم م ا إ ذ ا ا ل ف ا ئ د ة هذه ا ل ط م ا ن ي ن ة و إ ق ن ا ع الغيب السنة. ولهذا ا انا احب ان اكون دائما رجوعنا إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة وليس م ع ن ا ذلك أ ن ن ي أ ك و ن مدرك كلمه ا العلم كلام اهل العلم مفاتيح, مفاتيح لهذه الخزائن وكم من إ ن س ا ن ما يهتدي بالكلاب و ا ل س ن ة إ ل ا حيث يدخل ما دخله هؤلاء العلماء ففرق بين مما يقول اتبع كلاب السنة والسنه ومن يقول ابتدئ بكتاب السنه واطرح كلام اهل العلم ولا تتكت له ولا تعد له شيئا هذا مو س ح ي ح لان بعض الناس ا ل آ ن ما يرى كلام اهل العلم شيئا اطلاقا ولا يرجع ل ي ه ا ابدا هذا مو س ح ي ح دائما ل ح ق يكون بين طرفين بين طرفين مضطر فينا طيب إ ذ ا في ا ل ق ر آ ن تجدنا كل شيء فيها ايضا دليل على أ ن القصص يسمى ت ل ا و ة قص ا ل إ ن س ا ن من ا ل ق ص ة يقال تلاها علي من قوله تعالى ن ت ر و عليك من نبا ومن الفوائد أ ي ض ا أ ه م ي ة ق ص ة موسى مع ك ر ع و ن ولهذا تكفر الله تعالى بتلاوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ه م ي ت ه ا وبيان فوائدها وكثرتها <تصفيق> وليت أ ن عندكم وقتا حتى نقول اجمعوا القصه من جميع اطرافها واستنبطوا ما فيها من ف و ا ئ د نعم وهذه الطريقه سلكناها مع ط ل ب ة المعهد الثانوي ثم ندرس في, في المعهد وكان من المقرر عليهم صوره غ ا ف ر صوره غ ا ف ر فيها ق ص ة النصف و ط ل ب ن ا ا منهم س ت ن ب ا ا ي ف و ن هناك ا ل ك ل م افضل من ا ل ي س ل م ي ن في ا ل و ق ت ا ل م ي ن في ا ل ي عشرين س ن ل م على كل ح المسلمين ه ذ ف أهم ا ل ق ص ص و ل ه ذ ا ي ك ر ف ه ا ل ل ه تعالى في ا ل ق ر آ ن ب أ س ا ل م ي ن في ا ل م س ل م ي وفيها أيضا ت ل ي ل على ا ل ف ا ئ د ة الثانيه ة أ ان ما اخبر الله به ذ ا القصص فهو حق وقد صدق ان كل إن الحق اذا وصف به الخبر فهو بمعنى الصدق واذا وصف به الحكم فاختر بمعنى العبد إ ذ ن أ ه ذ ك من فوائده ومن الفوائد أن هذه ان ل ل ل ق ص ص سبب إ ي م ا أن هذه القصص سبب ل ل إ ي م ا ن ومن فوائدها ايضا أ ن ه ا ز ي ا د ة في ا ل إ ي م ا ن سبب لمن لم يؤمن أ ن يؤمن ولمن آ م ن أ ن يزداد إ ي م ا ن ه وكميه يشدلين د انه ينتفع بها غير المؤمن قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبره لاولي الاذى ك ل إ ن س ا ن ذو لب وعقل لا بد ان يعتبر وينتفع بنا طيب ومن فوائد ا ل آ ي ه بيان ما كان عليه فرعون من العلو والجبروت إ ن فرعون ع ل ى في ا ل أ ر ض ومن فوائدها أ ن من ع ل ى في ا ل أ ر ض وطلب العلو على الخلق فهو شبيه بفرعون و ي ت ه ا د ه من فرعون و ب أ س ر ا ك ن يكون إ م ا م ه فرعون طيب ومن فوائدها أ ن تفريق ا ل أ م ة سبب ل ف ص ل ه ا وذلها من أ ي ن يؤخذ وجعل أ ه ل ه ا س ي ع ا ومن فوائدها أ ي ض ا أ ن ح ك م ة ا ل إ ن ج ل ي ز ا ل م ش ه و ر ة فرقتصد فرعونيه ل أ ن ه هو الذي جعل ه ل ا ر ض ش ي ء ا ل أ ز ل أ ن يسوء ي ل به ومنها من فوائد ا ل آ ي ة أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل من أ ه ل مصر مع انهم في ا س ت يتقرع ف ا د ع ل ى هذه ا ل ف ا ئ د ة أن من سكن أ ر ض اهل وأقام ف ي ا وإن م من يكن أهل ا ل أ ص ل ل نسب ي ه ا وسار م ن أهل نعم؟, نعم ومنها بيان ش د ة ا ل ص ب ع ا ف فرعون لبني إ س ر ا ئ ي ل حيث كان يربح أ ب ن ا ء ه م و ي س ت ح ن ي نساءهم لماذا قيل ل أ ن ه أ خ ب ر ب أ ن ه زوجه بن بني إ س ر ا ئ ي ل ولد يكون هلاكك على يده وقيل ل أ ن ذلك هو الطريق ل إ ذ ل ا ل ا ل أ م ة ل أ ن إ ذ ا ذهب الرجال وبقي النساء صرنا إ ي م ا ء للمستعبد بلا شك ما عندهم قيم ولا م ج ا ن ع م طيب وقوله ومن ق و و ل ه فوائد ا ل آ ي ة أن ه ذ ا العمل العلو في ا ل أ ر ض والعتو على الخلق والسعي بينهم بالتفريق أ ن ه من ا ل ا ف س ا د من نفسه من قوله إ ن ه كان من المفسدين طيب عكس ذلك إ ذ ن الذي يتواضع للحق وللخلق ويجمع ا ل أ م ة ويقصر عدوانه يكون من المصلحين ل أ ن بردها تتبين الاشياء ف إ ذ ا كانت هذه ا ل أ م و ر من الفساد فضد اللغه من الصلاح نعم طيب من فوائد ا ل آ ي ة إ ه ا ث ر ا د ة ا ل ل ه إثاث إ ر ا د ة الله في قوله ونريد وش اثبات ا ل إ ر ا د ة من قوله ونريد مع أ ن نريد فعله فعل. فعل ويستثمن ل ل أ ن الفعل يدل على الحدث وزمانه يدل على الحدث على وزمانه فنريد مشتق من أين؟ من ا ل إ ر ا د ة ن ر ي د مشتق من ا ل إ ر ا د ة وعليه نقول إ ن ه يدل على إ ث ب ا ت ا ل إ ر ا د ة لله اثبتها المعتزله إرادة. ن ح و نحو نحو ه ا ا ل إ ر ا د ة ه على شاعره اثبت ا ل إ ر ا د ة قالوا ان الله تعالى له إ ر ا د ة ل أ ن التخصيص ب ف و ن الليل ليل والنهار نهار والحر حر والبر ب ر ب يدل على اثبات ا ل إ ر ا د ه ما يقع على التخصيص إ ل ا ب إ ر ا د ة ه م ت م وهم عرق كما عرفنا من قبل إ ن م ا يستدلون على اثبات ا س ت ف ا ت بالعقد وما خالف عقولهم وجب ت أ و ي ل ه وصرفوا ج ب تأويله و إ ل ى ما يوافق العقد وقد مضى لنا هذا ولكن لا باس من اعادتين مضى أ ن هذه ط ر ي ق ة ت ا س ع م خ ا ل ف ة للقران وليتبع ا ف ر ا ه و ا ه م فلا السناوات والأرض فسدت قال الامام مالك رحمه الله ليت شعري ب أ ي شيء مزن الكتاب والسنه افكلما جاءنا رجل أ ج د ل من رجل اتبعناه وتركنا قول ا ها؟ ل آ خ ر يستقيم هذا او لا لا يستقيم إ ذ ن نقول ا ل إ ف ت ث ب ا ت صفات الله بالطرق ا ل ع ق ل ي ة ونكون على مثل للعقل ا وقالوا اننا نقول إ ن ه يمكننا أ ن نفتحوا في ط ر ي ق ا ل ع ق ل كانت م أ تم أ ن تم ما تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم في الرزق و ا ل إ ن د ا ء و ا ل إ ع د ا د و ب ا ل جميع ما يتمتعون به هذا طه لكل أ ح د ق لكن له لا؟ كون هذا حرث وهذا ب ر ر جدل على الغرابه دلاله هذا على الغرابه أ ق و ى من دلاله النعم على الرحم باسرع وقل لا طيب ايضا نصره للطائعين وفضلانه للعاصيين لكن لو لم يكن ه و ا ك فهو لا ي م ك ل ان أ يكون هناك فهو لا يمكن ان يكون هناك فهو لا ء م ا ن ص ر ه ك و ه ذ ا م ع ر و ف حتى ا ل إ ن س ا ن ا ص ر يكون ب ا هناك فهو لا ص ر ي م ي ن ان يكون ه ن نصر ل ه و لا ء و ك ن ان يكون هناك ف ل ع لا ى ل م ك ن ان يكون هناك فهو لا يمكن ان يكون هناك فهو لا يمكن ان يكون هناك فيه ما من شيء يزعم هؤلاء أ ن العقل ينكره أ و لا يثبته إ ل ا و ج د ن ا أ ن العقل يثبته كما اثبته الشرع فيها أ ي ض ا دليل ارتبط من فوائد ا ل آ ي ة تمام ق د ر ة الله عز وجل تمام ق د ر ة وجهه أ ن هؤلاء المستضعفين جعلهم أ ئ م ة ووارثين لهؤلاء الطهاره أقول لا ج ع ل ه م وارثين بقدرتهم ولا بقدره الله فقط الحقيقة لا الخائدة أيضا المسلمون الأمة وارثوا ديارة السرط فني يعني وديارة في من أفروف فعله هذه و ج ه ا د لكن ش ر ث ا ن ي إ س ر ا ئ ي ل لجار برعون بلا سبب منه بل هو من الله عز وجل نحن ولهذا قوى نجعله م ل وارد فيك فهو بجعل الله سبحانه وتعالى النحن في الصدور من كما قلت قبل قليل كمال قدره الله عز وجل وان الله يسر لعباده من النصر ما لم يكن في مقدورهم ولا في حسابهم واضح طيب. في ب نصر ايضا من صواب ئ الايه ان من استضعف بقيامه بالحق فلا بد ان تكون العاقبه له بقيامه بالحق فلا بد أ ن تكون ا ل ع ا ق ل ة لها ل أ ن قولهم نريد أ ن نمن ع الذين استضعفوا و إ ن كانت في صياغ بني اسرائيل فغيرهم داخل في ا ل ع م و م العموم اللفظي إ ذ ا قمنا على الذين استضعفوا في أ ي مكان وزمان او العموم المعنوي وذلك بقياس غيرهم عليه فهو لأن, لأن ا ل د ل ا ل ا ت د ل ا ل ا ت اما ل ن ن إ لفظيه او معنويه فالقياس الصحيح د ل ا ل ة اللفظ على ا ل ن ق ي س د ل ا ل ة م ع ن و ي ة فحينئذ نقول على الذين س ر ض ع ف و ا في ا ل أ ر ض إ ذ ا جعلناهم ه م بني اسرائيل فقط هل ن س ت ض ع ف و ن بقيامهم بالحق من غيرهم مثلهم ولا م ث لا مثلهم ل أ ن الله يقول سنه الله التي قد خ ل ت من قبل فعده ولن ت ج ا ل سنه الله ت ب د ي ل سنه الله ا بخطوه ل أ ن ه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أ ح د النسب حتى يراعيه أ و حسب حتى يراعيه إ ن أ ك ر م ك م عند الله من قد خ ا ف ف إ ذ ا نقول في هذه ا ل آ ي ه د ل ي د على أ ن من, من استضعف في طريق الحق يعني ن ق ي ا م ه بالحق ف إ ن ا ل ع ا ق ل خ ل ف هنا قد تريدون علي أ ن أ ن ا س ا استضعفوا بالحق وقتلوا أ و فردوا أ و ما اشبه ذلك فاين العاقله التي تزعمون ت نقول ان العاقله لا تكون للشخص الجسدي فقط بل للشخص ا ل م ع ن ى مقاله هذا لا بد أن تنصر م ق ان ل لا ت ه بد أ ت ن ص ف وانظر ا ل آ ن من س ب ق ن من اهل ا كل عالم يوذي بالحق نعم سواء قتل أ و نظر ف إ ن ك تجد مقالاته تبقى وتنتشر أ ك ث ر من غيره اكثر بكثير من غيره وهذا <تصفيق> واضح لمن تامل اذن فالنصر ذ القائل في حياته او لمقالته بعد وفاته و ا ل إ ن س ا ن المجاهد لله هو لا يريد أ ن يبقى بنفسه و ش همه أ ن يبقى هذا الحق الذي قام به ما ه م ي ب ق و أ و ما يبقى إ ذ ا كان يدعو إ ل ى الله أ م ا من يدعو إ ل ى نفسه ونسال الله ان يعيدهم من ذلك جميعا فهذا نعم والذي يقول اذا, إذا, إذا قتل أ و اولي ما م ن ت ص ر لكن من يدعو الى الله ما هم إ ل ا أ ن تنتصر هذه ا ل د ع و ة ولهذا هو يقاتل لها ومن أ ج ل ه ا نعم لعنى、ضعيف. ما هم المقابل صالح الله سبحانه لعدوه هوا ضعيف هذا من مم. مم. لكن ف ص ل لابد ل ينصر لا بد من نص الحق ب أ س ب ا ب ك اذا اعجبك ا ل أ م و ر جاء النصر من عند الله بدون سبب لكن ما د ا م أ ن من أ م م و ر طريق في ي ع قد ل ان ت ص ر ل ل م ا ف تنصر من أ ج لمخالفتك اياه وتقصيره ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ليس م ع ن ا كل من ح س ن نيته حسن فعله و ن ص ر لا يختلف الأمر ولذلك المسائل هذه ا ل أ م و ر من أ د ق المسائل وحما نتكلم ا عنها كثيرا لان هذه المسائل د ق ي ق ة جدا والانسان يمشي ك أ ن ه ف ر ة في يم نعم تقلبها الرياح احيانا ي ج ي ه ا ر ي ا ح عاصف تبعدها أ م ي ا ل لذلك ا ل إ ن س ا ن يجد أ ن يكون متهورا ن يكون ا لا م ت إ ذ ا تهور ثم خ ا ل ف النصر ف ا ل ب ل ا ه من عند نفسه نعم. فيه ايضا من فرائض ا ل آ ي ة فضائل بني إ س ر ا ئ ي ل مناقد بني إ س ر ا ئ ي ل بقوله ونجعلهم ائمه ن ة وهنا قد يشكل على ا ل إ ن س ا ن أ ن الله تعالى يقول هنا ونجلهم ا م ة وفي آ ي ا ت ك ث ي ر ة يدن بني اسرائيل الله ي الله بيّن السبب في في لأني نقول سبحانه وجاءناهما يهدون بأمرنا وتعالى سورة الله السبب جعل هؤلاء الإمة فقال تعالى في سورة السجدة عرف متزير إمة لما صبروا وكانوا ب آ ي ا ت ن ا ي ق ي ن فهم حين كانوا متصفين بهذين و ص ف ي ن الصبر واليقين كانوا ا ئ م ة وقد أ خ ذ ا ل شيخ حسان من هذه ا ل آ ي ة ج م ل ة فقال الصبر واليقين تنال ا ل إ م ا م ة في الدين لكن لما تخلف الصبر وتخلف اليقين منهم ويصاروا ص ا ر وجاءت ا الأكس فلاتهم خاسئين صاروا فلاتهم نعم خاسئين و ا ل آ ي ا ت بذمهم ف ا لا آ ي ت لا يكذب بعضها بعضا ولكن هناك أ ش ي ا ء توجب تقلب أ ح ك ا م بعض ا ل آ ي ا ت ل و و ج د ل ت خ ل ف السبب ومن فوائد ا ل آ ي ة أ ن المسلمين إ ذ ا استولوا على بلاد الكفار ملكوها من قوله ونجعلهم الوارثين والوارث يملك ما وراء ل ذ المالك ا يملك ما وراء فهم يجعلهم ا ل ل وارثين كاملا ولهذا قال اهل العلم إ ن ا ل أ ر ا ض ي تملك ومن فوائد ا ل آ ي ة أ ن ا ل أ ر ا ض ي ليست من الغنائم ا ل م ح ة ف ه ن نجعلهم الوارثين ا قال مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حلت لي المغامر و تحل ولم تحل ل أ ح د قبل شوفوا هذا ا ل آ ن هذا التقرير الذي قرر شوفوا هو صحيح ولا هو صحيح اعتقد انه هو صحيح ل أ ن الله تعالى وظف ر بني إ س ر ا ئ ي ل ارضهم و أ م و ا ل ه م وعرض بني فرعون و أ م و ا ل ه م قال الله تعالى في, في س و ر ة الشعراء لا ق ب ل قبل كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وعرفناها بني إ س ر ا ئ ي ل فالكنوز لا مغان شكل في ورثاها ي ق و و ل أ بني إ س ر ا ئ ي ل فكيف نجيب عن الحديث الجواب أ ن نقول إ ن هؤلاء لم يرثوها بالقتال والغنيمه معروفه أ ن انما ورثوا عن ط ر ل ق قتال ل ه ا ل ا ع د ا فلا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم احلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبل、نعم. المساكن والاراضي كنوس ا ي ن ض نعم اراضي سنة نعم هنا قلنا أن هم الغنائم م الشيء و اورثوا ل م ط قلنا إننا أضمن وقلنا إن هذا إ بني س ا ئ ي ل أ و ر الكنوز أ ر ا ض و الكنوز شيء منقوط و اورثنا أ و على هذا ا ل إ ش ك ا ل ف ي قوله رسول صلى الله عليه وسلم وحلت ا ل م غ ا ل م ولم ت ح ل ي احد ا ل ق ب ل وهذا لا ي ك إ ن الاراضي من الغنائم لكن الكنوز من الغنائم أ ج ب ن ا على هذا ك ق ل ن ا إ ن ا ل م ل ك بني إ س ر ا ئ ي ل بارضي ل فرعون وكنوزين بغير قتال والغنائم التي ت م ل ي هي التي تكون بطريق أ ل ق ت ا ل هذا الذي قاله الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انها لم تحل ل أ ح د قبله وفيما سبق في غنائم لكنها ما تحل للمقاتلين ش أ ن ه ا أ ن ه ا تجمع... تجمع ثم تنزل عليها نار من السماء ثم إ ن ه إ ذ ا كان فيها شيء من الغلول ما تنزل الناس ما تنزل. حتى لا يوجد لا يفقد شيء إ ذ ا فقد شيء نزل ت النار و أ ح ر ق ت ه ا ل ح ك م ة منها ل أ ج ل قطع التعلق ي ه ا ن ه ا ئ ي ة ل أ ن ه لو تبقى تداولها الناس بالبيع والشراء والانتفاع وصار ملكوها و وهذه فلو نوم ه هذه لهم م الأمة الأمة لهم نعم المدى منعت العين أفضل أفضل ا ن أ ل لا لا لا لا ا إيمان أقوى صحيح ذ لكن هذه الأمة الله وتعالى سبحانه هذه أمدها بأشياء مدها بها بأشياء لتستعين ويستغفر ل الإنسان ل ا مانعنا ذ يكون يمد بأشياء ليصل إلى الفضيلة ي أنه أفضل أ إلى ل النبي الصلاة والسلام الله وما عليه له قد غفر ق د م من وما وما ذنبه تأخر ت ذلك ي س الله سبحانه وتعالى ونحن أ ي ض ا م أ م و ر و ن ب أ ن نصلي عليه مع أ ن الله يقول إ ن الله وملائكته يصلون على النبي、فينا. فلا يلزم من الوصول الى الكمال أن يكون اللاس عن الإنسان لا اللاس النبي بأسبابه علم نعم وقال ع ن أحلنا ا أي حريم وحتى يجوه لها ز ق على ان ي عبد اضعفنا ل ل ه سلام اللي وجد ه ي م وعافنا وحللنا لماذا لا يوكل ا ل أ م ر إ ل ى يعني مناقبنا و ف ر ا ئ ل ن ا نقول هذه نعمه الله كما ن ع م ة الله ان نصل إ ل ى د ر ج ة الكمال في ه ذ ه المغانم ل أ ج ل ن س ت ع ي ن بها طيب. في ايضا من فوائد الاعتقال ان الله سبحانه وتمكين الانسان أ ر ض تمكين ل إ في ا ل أ ر ض من ن ع م ة الله ع ل ي ك <تصفيق> لقوله ونمكن لهم في الارض قلت له لا لكن هذا من ج م ل ة معناه على بني اسرائيل أ ن مكنهم في ا ل أ ر ض فكون ا ل إ ن س ا ن يمكن له في ا ل أ ر ض سواء كان هذا التمكين عن طريق ا ل س ل ط ة سلطة السلطان او عن طريق س ل ط ة القران آ ن ل حوالي جماعة ا ت في ليس يحكم ليكون عليهم الأرض معنا الإنسان الناس سلطان لا من إن وحده بل من التمكين في ا ل أ ر ض إ ن الله يمكن له حتى يكون لقوله سلطان على المؤمنين فمثلا شيخ الاسلام م ك ن له ف ي ا ل م ي ه مكن م له في ا ل أ ر ض أ ع ظ م من تمكين الولاد في وقته تمكين الولاد في وقته انقضى في م و ت ه لكن تمكين الله لهذا الرجل حتى كان قوله معتبرا بين الناس ب ا ق إ ل ى ا ل آ ن ف إ ذ ا التمكين في ا ل أ ر ض و إ ن كان يتبادر الى الذهن أ ن ه تمكين السلطان فينبغي ان نقول وتمكين ا ل ق ر آ ن بمعنى أ ن من قام بالحق ف إ ن ه ي ك و ن لقوله سلطان و ق و ة وهذا أ ي ض ا جاء بالحديث شاهدا له ب أ ن الله تعالى اذا احب ع د ا وضع له القبول في ا ل أ ر ض وضع له القبول في ا ل أ ر ض ما أنه ن له ولقوله يقول قبول فهذه ا من تمكين الله تعالى في ا ل أ ر ض ومن فوائد ا ل آ ي ة أ ي ض ا كما ذكرناه لكن قوله ن ولولا ل أ م ث ف ر ع عز و ج ل من فوائدها أ ن فرعون و ق و ل ه كانوا يحذرون من بني اسرائيل ف أ ر ا ه م الله تعالى ما كانوا يحذرون وهنا إ ش ك ا ل كيف أ ر ا ه م الله تعالى ما كانوا يحذرون مع أ ن ه م هلكوا إ ن د م ا اغرق ل الغرب قال م. قال ندم ونسر يسلونه ج ه على ر ب د الملك ن وهامان ر ف ن غرقه ر ف بنا إسرائيل وجنودهم ح مثلا ن الإسرائيل ه وفي المسجد ر هذا ن و ا ل ا ض ر وقال ن م ر ا د المراد ح ل ل ا ا ك بما كان يحضرون منازعه, منازعة ال فرعون ف إ ن بني اسرائيل لما بعث موسى استقوا و ق ص ة السحره واضحه ة ف ي ا لما اجتمعوا واجتمع الناس ف ي يوم ي ع د ه م وفي الضحى في ر ا ب ع ة المهار وصارت ا ل ه ز ي م ة على من هل عليك روح هل عليك روح ه ز ي م ة على عليك ف روح ه ز م و ا حسن و م ع ن ا كل لا ه ز م و ا حسن ب أ ن عصاه موسى صلى الله عليه وسلم جاءه ترقى مع فيهم وهزم و ا م ع ن ا ب أ ن السحره أ ن ف س ه م آ م ن آ م ن و ا وصرحوا للملا ب أ ن فرعون هو الذي أ ق ر ه ه م على السحر و ب ي ن أ ا ان الرب الحقيقي هو رب موسى وهو سبحانه وتعالى هذه ه ز ي م ة م ع ن و ي ة ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى ا ل ه ز ي م ة القصديه أ ل ي س ت هذه تغيض آ ل ف ر ع و ن تغيظ ف ر ع وهامان ن و وجنودهم تغيضا عظيما يمكن ان نجيب عن هذا بجواب أ ح د ه م ا ما ذ ك ر ت م أ ن كل واحد في آ خ ر ل ح ظ ة من حياته يتبين له انه خاسر و أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل هم الغالبون والثاني أ ن نقول إ ن الله تعالى ع ر ا ه م منازعه بني إ س ر ا ئ ي ل لهم وظهور بني إ س ر ا ئ ي ل عليهم في ذلك المجمع العظيم موعدكم يوم ا ل ز ي ن الزينة هو يوم العيد يتزين الناس به و أ ن يحشر الناس يجمعون ضحا في رابعه منها نعم <تصفيق> هذا الموعد الذي من موسى وهو اقترحه ل ل ي لانه وارثق عليه الصلاه ا ل س ل ا م ب أ ن الله سينصره حصل هذا الاجتماع في هذا اليوم وصار في ا ل ح ق ي ق ة يوم عيد لبني إ س ر ا ئ ي ل نعم ويوم ش ر وسوء لفرعون نظير ما قال أ ب و جهل إ ن ن ا ما نرجع حتى نصل إ ل ى بدر ننحر الجزور ونسق الخمور وتعزب علينا الخيال وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا صحيحة هي سمعت العرب والعجم أ ي ض ا بهذه ا ل غ ز و ة لكن كانوا تغني عليهم القيام ولا يغني علي وقل له وقل له عليهم عليهم الحقيقه صار لنا سمعوا ما به ظهور عورهم وظهور ولعلا بالله جبروتهم حتى أ ع ز الله تعالى الاسلام ا ل م س ل م ي ن بهذين ل ع م نعم إيه؟ إيه ها هذا يؤيد الوجه الثاني ترى ما في م ا ل ع ن د ن ا اذا لو كنا نمشي ش و ي والله محمد المهمه ا ل ف ا ئ د ة ان الجاعه يكون بمعنى ا ل ف ك ي ر ليس بما يخالف فقط ان نجعلها ما يمنع م الجعل له معاني في ح ق ي ق ه م ت ع د د ة الجعل هو كل معاني تعود إ ل ى التفصيل م ع ا ن ي ب ا ل ن س ب ة ل ل ه عز و ج لكن تعود إلى التصيير تصيغ المعلوم موجودا ً